الذين لا ي ؤ ت و ن الزكاة و ه م ب ا ل آ خ ر ع ه م ك ا ف ر و ن إن ا ل ذ ي ن آمنوا و ع م ل و ا ا ل ص ا ل ح ا ت ل ه م أجر غ ي ر ممنون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 بين تعبدوا أيديهم ومن خلفهم ألا خلفهم إلا الله إلا قالوا لو شاء ربنا ل أ ن ز ل م ل ا ئ ك ة قالوا لو شاء لو ربنا لفضيله م الدكتور ن ف م ا ح ا د راتب س ك ر و النابلسي في ا أ ر بغير ض الحق وقالوا م من أشد م ن قوة أ ر و ا أننا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 ولعذاب ا ل آ خ ر ة أ خ ز ى وهم لا ينصرون واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم أ صاعقة, صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آ م ن و ا وكانوا يتقون ويوم نحشر اعداء الله إ ل ى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاء م و ه ا شهد عليهم سمعهم و أ ب ص ا ر ه م وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أ ن ط ق ن ا الله الذي أ ن ط ق كل شيء وهو خلقكم أ و ل م ر ة و إ ل ي ه ترجعون وما كنتم تستترون أ ن يشهد عليكم سمعكم ولا أ ب ص ا ر ك م ولا جلودكم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 فلنذيقن ََََُِ الذين ََِّ كفروا َ عذابا َ شديدا ولنجزينهم َََََُِّْْ ا س و أ َ الذي َّ كانوا َُ يعملون َََْ ذلك ََِ جزاء َ وعد َْ الله النار َّ لهم َُْ فيها َِ دار َُ الخلد ُِْْ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 إ ِ ن َّ الذين ََِّ قالوا َُ ربنا ََُّ الله َُّ ثم َُّ استقاموا ََُْ تتنزل ََُّ عليهم ََُِْ الملائكه َََِْ تَتَنَزَّلُ ََ ة ُ ل ع ي ِْ م ُ ا ل ْ م َ لا َ ئ ِ ك َ أَلَّا ة ُ تخافوا ََُ ولا ََ تحزنوا ََُْ و َ أ َ ب ْ ش ِ ر ُ و ا ب ِ ا ل ْ ج َ ن َّ ة ِ التي َِّ كنتم ُُْْ توعدون َُ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 ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا ا ل س ي ئ ة تدفع بالتي هي احسن إ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ ٍ عظيم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 واسجدوا لله الذي خلقهم ان كنتم اياه تعبدون فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسامون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 الذين ل ي ح د و ن آياتنا لا يخفون علينا. أفمن يلقى في ي لا خ ف و ن ع ل ي ن ا أفمن ي ل ق ى في ا ل ن ا ر خير يأتي يوم أم من يأتي آمنا ا ل س ي ا م للعلوم م ا الاسلاميه شئتم إنه ب ت ع و ن ر إ ا ل ذ ي ن كفروا بالذكر لما جاءهم و إ ن ه لكتاب عزيز لا ي أ ت ي ه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد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 وما ربك ب ظ ل ا م للعبيد إ ل ي ه يرد علم الساعه وما تخرج من ثمرات من أ ك م ا م ه ا وما تحمل من انثى ولا تضع إ ل ا بعلمه ويوم يناديهم أ ي ن شركاء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 موسوعه س ه الشر ف ي أ ق ن النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي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 واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل ارايتم ان كان من عند الله ثم